بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلات وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اقتد به بعد انتهينا من الكلام في أحداث السنة العاشرة من الهجرة وبدأت السنة الحادية عشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقد بدأها النبي صلى الله عليه وسلم بإلسلام سلية برئاسة أسامة بن زيد رضي الله عنه. يعني هذا يسمى سلية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه. هو لم يكن عدده قليلاً بل كان جيشاً. جهز النبي صلى الله عليه وسلم في أربعة ليال بقين من سفر من شهر صفر جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشاً وجعل الأمير عليه. على خلاف العادة جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأميره أوسامة بن زيد. أوسامة هو ابن زيد بن حاجثة رضي الله عنهما. أوسامة صغير السن سبعة عشر سنة تقريبا وجعله النبي أميراً على الجيش. وفي هذا الجيش ماذا؟ في هذا الجيش كان أبو بكر وكان عمر وكان كبار وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم أوسامة. وأرسله. إلى مؤتة إلى بلاد الروم إلى المكان الذي قتل فيه أبوه شهيدا من قبل في غزوة مؤتة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سر إلى موضع قتل أبيك هذا الجيش برئاسة أسامة بن زيد إلى مكان اسمه ابناء حيث قتل زيد بن حارثة رضي الله عنه والد أسامة قال له النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة يا أسامة سر إلى موضع قتل أبيك في المكان الذي قتل فيه في مؤتع اسمه ابناء فأوطئهم الخيل أدخل الخيل عليهم فإذا وليتك هذا الجيش فقد وليتك هذا الجيش فأغل صباحا على أهل ابناء أغل عليهم أرجم عليهم في أول الصباح الإغارة هي الهجوم في أول النهار أغر على أهل أبنى وحرق عليهم يعني أحرق بيوتهم عليهم وأسرع السيرة لتسبق الأخبار أسرع لأن هناك من يرى الجيش متقدما فيسبق فيخبر ويقول انتبهوا هناك من يأتي أسرع لكي تكون سابقا للأخبار فإن أغفرك الله فأقل اللبث فيهم إذا نصرك الله عليهم فلا تبقى هناك وقتا طويلا قاتلهم واغنى منهم ولا تبقى وقتا طويلا فأقل اللبث فيهم وخذ الأدلاء خذ الذين يدلونك على الطريق ويدلونك على المعلومات وقدم العيون العيون هم الذين ينظرون إلى الأماكن ويخبرونك والطلائع الطلائع هم الذين يمشون أول الجيش قبل الجيش ينظرون إلى الأخوار ثم يدلون الجيش ويرسلون إليه كي يأتيه وكان مع أسامة في هذا الجيش كبار المهاجرين والأنصار كان معهم كبار المهاجرين والأنصار منهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وسعد وهكذا كبار المهاجرين والأنصار كانوا في هذا الجيش ثم عقد النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة اللواء وقال له اغزو باسم الله في سبيل الله اللواء من هو راية الحرب يربطونها فإن يحملها الأمير فعقد النبي اللواء لاسامه وقال له اغزو باسم الله اغذ في سبيل الله باسم الله في سبيل الله وقاتل من كفر بالله قاتل هؤلاء المشركين الكافرين وقد انتقد جماعة على تأمير أسامة وهو شاب لم يتجاوز السابعة عشرة من عمره بعض الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انتقدوا ذلك يعني تكلموا فيه وتكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فإن يعني يا رسول الله إن أسامة صغير وهذه مسؤولية كبيرة وهو أمير على جيش والجيش يذهب إلى قتال قوم من, من أهل الروم يعني ليس الأمر سهلا فانتقد جماعة على تأمير أسامة وهو شاب لم يتجاوز السابعة عشرة من عمره على جيش طيب فيه كبار المهاجرين لو كان كل الجيش من الشباب ومن صغار السن نقول أميرهم منهم ولكن كيف تجعله يا رسول الله كيف تجعله أميرا وفي الجيش أبو بكر وفي الجيش عمر وفي الجيش طلحة وفي الجيش فكيف تجعله أميرا وهؤلاء موجودون سيدنا فقال فابلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقاله اخبر بهذا فغضب النبي غضبا شديدا لازم هو ماشي أشير. تمام ماشي شكرا وقد انتقد جماعه على تامير اسامه فأبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة. أخبر النبي بهذا أن هناك من يتكلم في تأميم أسامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الناس فقال أما بعد أيها الناس فما مقالة بلغتني عن بعضكم ما هذا ما شأن هذه المقالة وصلت إلي عن بعض من في تأميم أسامة. في جعل أسامة أميرا لماذا تطعنون في هذا تطعنون أن تتكلمون كلاما لا يناسب في أسامة ولئن طعنتم في تأمير أسامة لقد طعنتم في تأميل أباه من قبل إذا طعنتم في تأمير الأسامة فأنتم طعنتم من قبل في من في تأميل لزيد لأبيه وأيم الله إنه كان لخليقا بالإمارة يعني والله إن زيدا رضي الله عنه الذي مات شهيدا من قبل كان مستحقا لكي يكون أميرا كان مستحقا للإمارة وأيم الله إنه كان لخليقا بالإمارة وإن ابنه من بعده لخليق بها وابنه كذلك من بعده هو مستحق للإمارة وإن كان لمن أحد الناس إلي يعني كان زيد أبوه كان زيد من أحد الناس إلي وإنهما لمظنة لكل خير فاستوصوا به خيرا فإنه من خيار إنه إن أسامة مظنة لكل خير وكذلك أبوه من قرنه كان مظنة لكل خير يعني نحن لا نظم فيه إلا خيرا هو موضع الظن الحسن فاستوصوا به خيرا فإنه من خياركم استوصوا به خيرا فإنه من أفضلكم ولم يتم لهذا الجيش الخروج لم يتم لهذا الجيش الخروج في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الجيش تجهز وبدأ بدأ يتحرك ولكن لم يخرج لم يبتعد عن المدينة قليلا حتى جاءه خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم مريض فبدأ المرض النبي صلى الله عليه وسلم فهمنا فاختاره الله للرفيق في الأعلى اختار الله النبي صلى الله عليه وسلم كي يموت وسيرى القارئ ان شاء الله تعالى هذا سيأتي قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرى أيضا خروج هذا الجيش متمما بعد ذلك كتب المصنف كتابا آخر سماه اتمام الوفاء بسيرة الخلفاء هذا نور اليقين في سيرة سيد المرسلين وكتب كتابا ثانيا اتمام الوفاء, في اتمام الوفاء بسيرة الخلفاء جيد تكلم فيه عن خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر و عمر وعثمان وعلي طيب قال المصنف رحمه الله لما تمم النبي صلى الله عليه وسلم ما كلف به لما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره الله تعالى به وما كلف به وأدى مأتم ما عليه أدى النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة وهذا الله تعالى به امته اختاره الله للرفيق الأعلى النبي صلى الله عليه وسلم أدى واجبه لماذا أرسله الله سبحانه أرسله الله ليبلغ دينه فإذا بلغ النبي دين الله سبحانه ونزلت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا معنى ذلك أن هذا الدين قد تم وقد أكمله الله تعالى وقد رضي الله لخلقه ولضيه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فهمنا؟ فلما كان الأمر كذلك فهم بداهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتهت وظيفته قد انتهى عمله لأنه ألسل لهذا فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر مرة وقال كلاما وفي هذا الكلام قال أيها الناس إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده يا أيها الناس هناك عبد من عباد الله أعطاه الله الاختيار أن تعيش حياة طويلة وأن تكون سعيدا في الدنيا وليس لك شيء يوم القيامة أو أن تموت الآن وتلحق بالله سبحانه وتعالى ولك الأجر هناك فاختار ما عند الله فقال أن يموت الآن وأن يكون أجره عند الله فاختار ما عنده فبكى أبو بكر وقال يا رسول الله فديناك بأبائنا وأمهاتنا يا رسول الله نفديك بأبائنا وأمهاتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر يا أيها المسلمون إن أكثر الناس فضلا علي أكثر الناس فضلا علي بالصحبة بالصداقة الصالحة وبالمال بصحبته وماله أفضل الناس وأمن الناس علي هو من؟ هو أبو بكر فلو كنت متخذا خليلا لاتخذ أبو بكر خليلا لو كنت متخذا خليلا يعني صديقا مقربا يكون من بعدي لاتخذ أبو بكر ولكن أخوة في الإسلام الخلة هذا أكثر من الصداقة هذه علاقة شديدة قال ولكنه أخي في الإسلام لا يبقى في المسجد خوخة إلا سدد إلا خوخة أبي بكر خوخة مثل فتحة ليس لأحد فتحة على المسجد كانوا يبنون بيوتهم قريبا من المسجد ولهم شباك أو لهم باب يفتح على المسجد أمر النبي بإغلاق كل الأبواب إلى المسجد والفتح إلا خوخة أبي بكر إلا هذه الفتحة الخاصة بأبي بكر استثناها النبي صلى الله عليه وسلم وقد بدأه صلى الله عليه وسلم مرضه في أواخر شهر صفر من السنة الحادية العشر من الهجرة في آخر شهر صفر في هذا بداية السنة في الشهر الثاني من السنة الهجرية الحادية عشرين في بيت ميمونة بدأ المرض يصيب النبي صلى الله عليه وسلم واستمر النبي صلى الله عليه وسلم مريضا ثلاثة عشر يوما كان صلى الله عليه وسلم في خلال هذه الأيام ينتقل في إلى بيوت أزواجه يعني اليوم هنا غدا هنا ينتقل إلى بيوت أزواجه ولكنه مريض ولما اشتد عليه المرض استأذن منهن أن يمرض في بيت عائشة الصديقة رضي الله عنها فأذن له استأذن أن يكون في بيت عائشة من زوجاته الأخريات فوافقنا فأذن له ولما دخل بيتها واشتد عليه وجعه لما دخل وشتد عليه الألم قال هريق علي من سبع كلم لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهدوا إلى الناس هريقوا يعني صبوا أفرغوا علي ماء من سبع قرب من سبع قرب يعني القربة هي ماذا القربة هي الكيس من الجلد هي يحملون فيه الماء هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن يعني قرب كاملة لم تفك يعني هي مملوئة إلى النهاية ومربوطة لم تحلل أوكيتهن الوكاء هو الرباط صبوا علي ماء كثيرا من سبع قرب صبوا علي أشعر بحرارة شديدة من سبع قرب كاملة لعلي أعهد إلى الناس لعلي أقوم إلى الناس فأوصيهم فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم في مخضب المخضب إناء كبير مثل الطبق ولكن كبير جلس النبي في داخله وصب عليه الماء وبدأوا يأتون بالماء ويصبون فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم وصب عليه الماء حتى أشار النبي بيده أن قد فعلتن حتى أشار النبي يكفي وكان هذا الماء لتخفيف حرارة الحمى التي كانت تصيب من يضع يده فوق ثوبه هذا الماء كان لتخفيف درجة الحرارة التي كانت عالية جدا حتى إن من وضع يده على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم كان يشعر بالحرارة من الداخل من فوق الثوب ولما تعذر على النبي صلى الله عليه وسلم الخروج إلى الصلاة قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس النبي أصبح أكثر تعبا لا يستطيع الخروج إلى الصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فرضى النبي صلى الله عليه وسلم خليفة له في حياته. النبي هو الذي اختاره وأمره بالصلاة وهي أعظم الأركان بعد التوحيد بعد الشهادتين. فاختاره النبي صلى الله عليه وسلم خليفة. ولما رأت الأنصار اشتداد وجع النبي صلى الله عليه وسلم طافوا بالمسجد ثم رأوا اشتداد وجعه طافوا بالمسجد بدأوا يطوفون. فدخل العباس وأعلمهم بمكانهم. دخل العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، الناس كثيرون حول المسجد ينتظرونك. النبي في في حجرته بجانب المسجد. أعلمهم بمكانهم وإشفاقهم، إشفاقهم يعني خوفهم وخشيتهم على النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم متوكئا على علي والفضي. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس لا يستطيع صلى الله عليه وسلم أن يمشي فعن يمينه علي وعن شماله الفضل ابن العباس علي ابن ابي طالب من جهه والفضل ابن العباس رضي الله عنه من جهه وهما يسندان النبي صلى الله عليه وسلم والعباس يمشي احمامه والنبي صلى الله عليه وسلم معصوب الراس معصوب الرأس يعني وضع النبي على رأسه رباطا يربط على راسه معصوب الراس رسه يخطو بالرجلين يخطو بالرجلين صلى الله عليه وسلم يعني لا يستطيع المشي فهما يحملانه وقدما النبي صلى الله عليه وسلم تخط على الارض يرتشد تجر على الارض لا يستطيع ان يمشي حتى جلس في اسفل مرقات المنبر حتى جلس النبي صلى الله عليه وسلم على أسفل درجات المنبر الملكة هي السلم جلس النبي على الدرجة الأولى وثال إليه الناس اجتمع الناس حول النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس بلغني أنكم تخافون من موت نبيكم وصلني خبر أنكم تخافون من موته هل خلد نبي قبلي في منبعث الله فاخلد فيكم؟ وصلني خبر أنكم تخافون من موتي وهنا سؤال هل رأيتم نبيا من الأنبياء السابقين خالدا لا يموت؟ فكيف تظنونني أخلد؟ ألا إني لا حكم بربي أنا سأموت سألحق بربي وإنكم لاحقون بي أنا سأموت وأنتم كذلك ستموتون وتلحكون بي فأوصيكم بالمهاجرين الأولين خيرا وصية لكم وصية لكم بالمهاجرين خيرا وأوصي المهاجرين فيما بينهم وكذلك أوصي المهاجرين فإن الله سبحانه وتعالى يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فلا بد من الوصية وصية بالحق وصية بالصبر وهكذا وإن الأمور تجري بإذن الله تعالى الأمور تجري بإذن الله ولا يحملنكم استبطاء أمر على استعجاله كل شيء يأتي بقضاء الله فإذا استبطأت شيئا لا تستعجل لم يأتك رزق من الله سبحانه فلا تسرق لا تغش لا تخدع لا تأخذ أموال الناس بالباطل لا تستبطئ ذلك فتسعى إلى المعصية لا يحملنكم يعني لا عنكم استبطاء أمر الله أمر على استعجاله إذا استبطأتموه فلا تستعجلوا فإن الله سبحانه لا يعجل بعجلة أحد الله لا يعجل بعجلة أحد ومن غالب الله غلبه يعني من أراد أن يغلب الله من أراد أن يجديد وأن يبذل جهدا فإن الله يغلبه سبحانه ومن خادع الله خدعه ثم قرأ صلى الله عليه وسلم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم يعني هل ترجون ذلك هل تظنون هذا يكون إذا أعرضتم عن الدعوة فتفسدون في الأرض وتقطعون أرحمكم ثم قال وأوصيكم بالأنصار خيرا وصيتي لكم أيضا استوصوا بالأنصار خيرا فإنهم الذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلكم تبوؤوا يعني تقدموا هم الذين تبوؤوا تقدموا إلى هذا الدين وهم أهل الدار التي سكنتم فيها من قبلكم أن تحسنوا إليهم يعني أحسنوا إليهم ألم يشاطروكم في الثمار؟ يعني يعطونكم النصف، ألم يعطوكم نصف الثمار ألم يوسعوا عليكم في الديار ألم يوسعوا عليكم بيوتهم ويتركونها لكم ألم يؤثروكم على أنفسكم وبهم الخصاصة ألم يفضلوكم على أنفسهم وبهم الخصاصة خصاصة يعني الفقر والحاجة منفضلوكم على أنفسهم وهم محتاجون فقراء. الا فمن قال ألا فمن ولي أن يحكم بين رجلين فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن يعني من قدر الله له سبحانه أن يحكم بين اثنين من الأنصار فليقبل من محسنهم يعني من أحسن منهم من منه فليقبل منهم وليتجاوز عن مسيئهم. إذا أساء منهم أحد فليتجاوز عنه. فهؤلاء قوم لهم فضل ولهم منزلة ولهم سابقة في الدين ألا ولا تستأثر عليهم لا تستأثر عليهم لا تاخذوا الفضل بدلا منهم لا تقولوا نحن المهاجرون نحن من قريش نحن كذا وكذا لا تستأثر عليهم أنا وإني فلط لكم أنا سابق لكم وأنتم لاحقون بي أنا سابق لكم وأنتم ستلحقون بي فإن موعدكم الحوض موعدنا الحوض يوم القيامة سنجتمع جميعا عليه نشرب منه فمن أحب أن يجده علي غدا فليكفف يده ولسانه فيما ينبغي. طيب يعني مواعيدكم الحوض. فمن أحب أن يجد الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم، فاليكف في يده، يعني فاليوكف في يده، فلا يمدها إلا بالخير. ولسانه في ما ينبغي إلا في ما ينبغي. يعني من أراد الجنة، من أراد أن يكون معي على الحوض، فليوقف يده وليوقف لسانه عن قول ما لا يصح. وبينما المسلمون في صلاة الفجر من يوم الاثنين ثالث عشر من ربيع الأول وأبو بكر ربي الله عنه يصلي بهم إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يكشف قد كشف سجف حجرة عائشة بينما الناس يصلون في هذا اليوم في يوم الاثنين الثالث عشر من شهر ربيع الأول وأبو بكر يصلي بالناس رفع النبي سطارة السجف والسطارة التي على حجرة عائشة فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة نظر النبي إلى الناس وهم يصلون حجرة عائشة رضي الله كانت أمام, أمام القبلة فلما رفع النبي الستار رأى الناس وهم يصلون ثم تبسم صلى الله عليه وسلم يضحك. تبسم يضحك. فنقص أبو بكر رضي الله عنه على عقبه ليصل الصفر وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج للصلاة عند ذلك انظر فتحت, فتحت سطارة بيت عائشة رضي الله عنها ونظر المسلمون رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي فتح لأن الحجرة أمام القبلة فلح المسلمون وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يصلون فلح المسلمون وأراد أبو بكر أن يعود إلى الخلف كان أبا بكر هو إمام الناس في الصلاة وقد ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أبو بكر أن يعود إلى الخلف ليكون النبي صلى الله عليه وسلم إماما نكس على عقبه ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم هم الناس ان يفتنوا في صلاتهم من يخرج ومن ينشغل عن صلاته فرحا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم فاشار اليهم النبي صلى الله عليه وسلم بيده ان اتموا صلاتكم اشار بيده صلوا صلوا كما انتم ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم الحجره والخصتها دخل النبي صلى الله عليه وسلم وارخى يعني انزل السجف مله ثانيه انزل الستاره فهمنا. هذا في أي صلاة في يوم الثالث عشر في صلاة الفجر تمام لم تأتي ضحوة هذا اليوم هذا الكلام كله كان في ماذا في الفجر نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس ثم رجع وأغلق سطار بيته سطار حجرة عائشة رجع النبي صلى الله عليه وسلم ولم تأتي ضحوة هذا اليوم ضحوة هي وقت الضحى حتى فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا لم يمج وقت حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولحق بمولاه فارق الدنيا ولحق النبي صلى الله عليه وسلم بمولاه لحق بالله سبحانه وكان ذلك في يوم الاثنين الثالث عشر من شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشرة من الهجرة. طيب حسبوها بالحساب الميلادي قالوا تقريبا في الثامن من شهر يونيو من سنة ثلاث وثلاثين وستمائة من الميلاد. فيكون عمر النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي توفي فيه ثلاث وستين سنة قمالية كاملة. 63 لأن المشهور أنه ولد في ربيع الأول وتوفي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول أيضا فيكون عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة كمالية كاملة 63 ما هي 40 سنة قبل, الهجرة قبل البعثة قبل أن يكون نبيا ثم 13 سنة في في مكة إذن ثلاثة وخمسون ثم عشر سنوات في المدينة فهذه ثلاثة وستون سنة ثلاثة وستون سنة قمرية كاملة وثلاثة أيام على الحساب الذي كنا وبالسنة الميلادية السنوات الميلادية نحن كنا هي أقل من السنوات السنة الهجرية أقل في عدد الأيام من السنة الميلادية فإنه فإذا عاش النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا وستين سنة هجرية فهي واحد وستون سنة ميلادية تقريبا وأربعة وثمانون يوما وكان أبو بكر رضي الله عنه غائبا بالسنح السنح مكان على أطراف المدينة صلى أبو بكر رضي الله عنه الفجر بالناس والنبي صلى الله عليه وسلم كعادته هو مريض منذ مدة فهمنا فصلى أبو بكر وذهب لشيء فكان غائبا وكان في مكان اسمه الصنح وهي منازل بني حارث ابن الخزرج عند زوجه حبيبة بنت خارجة ابن زيد طيب فظهر الخبر مات النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك رفع سلى عمر رضي الله عنه سيفه رفع عمر سيفه وتوعد من يقول مات رسول الله وعاد بدأ يهدد لا يقول أحد مات محمد صلى الله عليه وسلم وقال عمر إنما أرسل إليه كما أرسل إلى موسى يعني هذا الله أوحى إليه أن يأتيه كما أرسل الله إلى موسى عليه السلام فلبث عن قومه أربعين ليلة هذا, هذا في قصة موسى بقي موسى أربعين ليلة عند الله تعالى يكلم الله ثم رجع قال عمر والله إني لا أرجو أن يقطع أيدي رجال وأرجلهم يعني أو أن يقطع أيدي رجال وأرجلهم. عمر يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات وإنما ذهب إلى لقاء الله تعالى وسيرجع وسيقطع أيدي رجال وسيقطع أرجلهم. فلما أقبل أبو بكر رضي الله عنه وأخبر الخبر جاء مسرعا. دخل بيت عائشة رضي الله عنها وكشف عن وجه الرسول الله صلى الله عليه وسلم فجثى يقبله جثى يقبله النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي ويقول يا والذي نفسي بيده نهت النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده يحلف أبو بكر رضي الله عنه على ذلك يا والذي نفسي بيده صلوات الله عليك يا رسول الله ما أطيبك حيا وميتا ما أطيبك يا رسول الله في حياتك وبعد موتك بأبي أنت وأمي لا يجمع الله عليك موتتين بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا يجمع الله عليك موتتين يعني قد ميت في الدنيا فإنك تخلد عند الله إن شاء الله ثم خرج أبو بكر رضي الله عنه إلى الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه قد مات فلينظر إلى معبوده نحن المسلمون لا نعبد محمدا صلى الله عليه وسلم نحن نعبد الله ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ودين محمد صلى الله عليه وسلم باقي ثم قرأ, قرأ أبو بكر رضي الله عنه قول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون يعني نهايتك الموت يا رسول الله وهم كذلك أنت ستموت وهم سيموتون ثم قرأ النبي ثم قرأ قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ليس ملكا من الملائكة ليس إلها صلى الله عليه وسلم بل هو رسول وقد ماتت الرسل من قبله يعني مات الرسل قبل ذلك قد خلت من قبله الرسل أفئن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم أو قتل تنقلبون تعودون على أعقابكم تعودون مشركين ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا من انقلب كنا العقب آخر القدم انقلب على عقبه يعني رجع من رجع عن الدين فلن يضر الله شيئا هو لا يضر الله بشيء وسيجز الله الشاكرين. أما الذين يشكرون الله فسيجازيهم الله سبحانه جزاء حسنا قال عمر رضي الله عنه بعدما سمع هذا الكلام والله لك أني لم أتل هذه الآية قط يعني هذه الآية كأني ما قرأتها من قبل كأني ما سمعتها من قبل ما انتبهت إليها قبل ذلك من شدة المصيبة ثم مكث النبي صلى الله عليه وسلم في بيته بقية يوم الاثنين وليل وليلة الثلاثاء بقي النبي صلى الله عليه وسلم من وقت الضحى في بيته كل يوم الاثنين ثم ليل ليلة الثلاثاء فهمنا وليلة الثلاثاء ويومه يعني ويوم الثلاثاء أيضا وليلة الاربعاء طيب بقي النبي صلى الله عليه وسلم هذه المدة يوما ونصفا في موضعه حتى انتهى المسلمون من إقامة خليفة عليهم حتى انتهى المسلمون من إقامة خليفة يكون من بعد النبي صلى الله عليه وسلم فغسل النبي صلى الله عليه وسلم ودفن غسل ثم دفن وكان الذي يغسله علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويساعده العباس وابناه الفضل وكثب وأسامة بن زيد وشكران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هؤلاء الذين غسلوه علي رضي الله عنه ابن عمه وزوج بنته وعمه العباس وابن العباس الفضل وكثم وأسامة بن زيد ابن النبي, ابن, ابن, النبي ابن زيد ابن حارثة أسامة أمير الجيش رجع لما سمع بمرض النبي صلى الله عليه وسلم توقف ولم يتقدم الجيش وقف حتى ينظل الخبر فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم فكان أسامة من الذين وقفوا على غسل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم شكران مولى رسول الله، وكفن النبي في ثلاثة أثواب بيض، كفن وضع النبي في كفنه في ثلاثة أثواب بيض، ليس فيها قميص ولا عمامه. هذه ثلاثة أثواب. ثوب أول يلف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فوقه ثوب ثاني، ثم ثالث. ليس فيها قميص يعني ليس فيها قميص مخيط بكمين مفصلا على الجسم وليس فيها عمامة ليس فيها شيء على الرأس ولما فرغوا من تجهيزه ووضعه على سريره في بيته دخل الناس عليه أرسالا متتابعين لما انتهوا من غسل النبي صلى الله عليه وسلم دخل الناس على النبي صلى الله عليه وسلم جماعات المكان لا يكفي فكانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة ثم يخرجون فيأتي جماعة تصلي ثم يخرجون وهكذا بدأ الناس يصلون عليه أرسالا متتابعين يعني جماعات متتابعة يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم والمكان ضيق بهم ولم يأمهم أحدوا يعني لم يجعل إماما بينهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام فاستحيه ان يتقدم أحد اماما ثم حفر له لحد في حجرة عائشة رضي الله عنها, عنها حيث توفي حفر القبر للنبي صلى الله عليه وسلم القبر إذا حفر إذا حفر إلى العوق فقط سمي يشق فهمنا وإذا حفر القبر إلى الغرب ثم في الأسفل حفروا شيئا من الجانب من جانب اليمين وينزلون الميت ثم يضعونه في هذا المكان في الجانب ثم ينزلون الطراب بعد ذلك بعدما يضعون الحجاره فهو أولى يعني هذا أفضل ويسمى هذا لحظة إذا ما الفرق بين اللحظ والشق؟ الشق هو ماذا؟ هو الحفرة فقط يضعون الميت فيها ثم يضعون الطراب أما اللحظ فهو الحفرة وفي داخل هذه الحفرة من أسفل حفره في الجانب ثم ينزلون الميت ثم يدخلونه في هذه الحفرة الجانبية ثم يضعون الحجارة ويهلون الترى فحفل للنبي صلى الله عليه وسلم الشرقه لو له عطوا لحدهم في غلفته في حجرته حفل له لحد في حجرة عائشة رضي الله عنها حيث توفي وأنزله القبر علي والعباس وولداه الفضل وقثبه ونفع قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالماء بعدما انتهى هذا وضع بعض الماء على القبر ونفع قبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأرض القدر هذه السنة أن الميت إذا دفن يرفع تراب على القبر مثل شبر، يعني ارتفاعه قليل، يدل على أن هنا القبر لكي لا يموت أحد عليه. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك للمسلمين ما اتبعوه، لم يظلم شيء. فهو كتاب الله الذي لا يحتي باطل من بين ذي ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كتاب الله وترك أيضا ترك النبي كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل وترك سنته صلى الله عليه وسلم وترك صحابته البررة الكرام يوضحون الدين ويتممون فتح البلاد هم يشرحون ويوضحون الدين ويتممون فتح البلاد ويظهرون في الدنيا شمس الدين الإسلامي يظهرون شمس الدين ونوره في الدنيا حتى يتمم الله كلمته حتى يتمم الله كلمته ويحق وعده سبحانه حتى يحق الوعد أن الله سبحانه وعد أنه ينصر هذا الدين طيب ولو كانها الكافرون ولو كانها المشركون فمات النبي صلى الله عليه وسلم وبقي دين الله بقي كتابه بقي سنة نبيه بقي أصحاب نبيه ينشرون هذا الدين وقد فعل الله سبحانه ذلك فنسأل الله سبحانه أن يقدرنا يعني أن يساعدنا على أداء شكره على هذه المنة العظمى والنعمة الكبرى، نسأل الله سبحانه أن يعيننا وأن يساعدنا على أداء على أداء شكره وعلى أداء ماذا على نقول يعني شكر الله سبحانه وحمده على هذه النعمة وعلى هذه منة العظيمة طيب. بهذا انتهاء كلامه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم المختار والمصنف الرحمه الله رحمه الله تعالى أراد أن يذكر بعض الأشياء من صفات النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هذا ليس شيئا داخلا في السيرة ولكن إذا عرفت حياة نبيك صلى, صلى الله عليه وسلم منذ بعثه أو من قبل ذلك بقليل حتى مات صلى الله عليه وسلم فانتعلم شيئا من صفاته من صفاته الظاهرة ومن صفاته الباطنة